بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد مع الدرس الخامس والعشرين من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب الياءات الزوائد قال الناظم رحمه الله تعالى ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون عن الغرس البلد أي أثبت أبو عمر ورش الياء وصلا في قول الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاني فإذا دعاني فليستجيب لي. في لض الداعي ولفظ دعاني وقال وليس لقالون أن الغرس بالا أي أن لقالون خلافا بين الحذف والإثبات والأصح الحذف. كما ذكر ذلك العلامه الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه الوافي. الله في كتابه الوافي. كما ذكر ذلك الشيخ القاضي رحمه الله في كتابه الواف والبعطون بالحذر بلا خلاف قوله بعد ذلك نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جل وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قال ناكيري أربع عنه وصلة أثبت ورش الياء في الكلمات التالية وصلا فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب سورة الملك فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب هذا معنى قوله نذيري لورش ثم ترديني إن كت لا ترديني ولولا نعمه ربي في سوره الصافات ترجموني واني عذت بربي وربكم ان ترجموني والا هكذا يروي ورش في سوره الدخان باثبات الياء واصلا في ان ترجموني وان لم نعم ترجموني فاعتزلوني فاعتزلوني كذلك في سوره الدخان و ان لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدع ربه و ان لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدع ربه في سوره الدخان سته نذري جلى اي لفظ نذر فكيف كان عذابي و نذر في ستة مواضع في سورة القمر أثبت الياء فيها وصلا ورش فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا هكذا يروي ورش بإثبات الياء في لفظ ونذري في ستة مواضع في سورة القمر وعيدي ثلاث أي لفظ وعيدي ورد في ثلاثة مواضع في قوله تعالى ذلك لمن, خاف مقام مخ... ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا في سورة إبراهيم لحق وعيدي ولقد في سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي والذاريات كذلك في سورة قاف الآية الأخيرة منها فأثبت الياء وصلا ورش في هذه الكلمات وعيدي في موضع الثلاثة بعدها قال ينقذوني فأثبت الياء ورش في قوله تعالى إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ولا ينقذوني إِنِّيَ إِذَنِ ينقذوني إني. قال لفظ يكذبوني المقترم بكلمة قال في سورة القصص إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد هكذا يرويها ورش بإثبات الياء وصلا نكيري أربع أي لفظ نكيري ورد في أربعة مواضع فكيف فك... كان نكيري فكاين فكيف كان نكيري في سورة الحج وفي سورة سبأ وفي سورة فاطر وفي سورة الملك أثبتها أثبت لي وصلا فقط ورش وحذفها وقفا في هذه الكلمات وحذفها غيره في الحالتين نعم بعد ذلك قال فبشي نبال افتح وقف ساكنا يدا واتبعوني حج في الزخر في العلاء. ورد قول عن السوسي أنه يثبت الياء مفتوحة وصلا وساكاة وقفا فيه في بشي العباد الذين في سورة الزمر ولكن الصحيح المقروء به للسوسي هو حذف الياء في الحالتين لأنه هو الثابت عنه من طريق الشاطبية فلا يلتفت إلى هذا الخلاف فيكون السوسي مثله كباك القراء بحذف الياء في بشي العباد وصلا وقفا ولا يلتفت إلى هذا الخلاف واتبعوني حجة في الزخرف العلاء أي أثبت أبو عمرو الياء وصلا فيه واتبعوني هذا صراط مستقيم في سورة الزخرف وحذفها, أثبتها وصلا وحذفها وقفا والباقول يحذفونها في الحالتين قوله وفي الكهف تسألني عن الكل يأوه على رسمه والحذف بالخلف مثلاء أثبت القراء السبعة الياء فيه فلا تسألني عن شيء في سورة الكهف واصلا واقفا لأنها ثابتة في رسم المصاحف لأنه النظم قال وفي الكهف تسألني عن الكل يأوء على رسمه إلا أن ابن ذكوان ورد عنه وجهان الحذف والإثبات وصل واقفا والوجهان صحيحان مقرؤ بهما عن ابن ذكوان هذا معنى قول الواظب والحذف بالخلف مثلا أي ابن ذكوان له وجهان الحذف والإثبات وصل واقفا والوجهان صحيحان وفي نرتاي خلف زكى، وجميعهم بالاثبات تحت النمل يهديني تلا. ورد عن قنب الوجان في كلمة نرتاع في سورة يوسف. أرسله معنا، أرسله معنا غدا نرتاي ونلعب. بالاثبات الياء أو حذفها والصحيح حذف الياء في الحالتين لقنبل فيكون قنبل مثل مثبات القراء لا يثبت اليا في كلمة نرتاع لا وصلا ولا وقفا. تعني أهذفها في الحالتين قال وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلاء أي اتفق القراء جميعا على إثبات اليا في أن يهديني سواء السبيل في سورة القصص التي هي تحت سورة النمل فكل القراء يقرؤون وصلا وقفا أن يهديني أو أن يهديني سواء السبيل بعد ذلك قال فهذه أصول القوم حال اضطرادها اجابت بعون الله فانتظمت حلا واني لارجوه لنظم حروفهم لفائس اعلاق تلفس عطل سامضي على شرطي وبالله اكتفي وما خاب ذو جد اذ هو حسبه لا او اذا هو حسبه يقول يقول الناظم انه انتهى هنا من ذكر ابواب الاصول فهذه أصول القوم والأصول هي القواعد الكليه التي تتكرر في سور القرآن وقد ذكر فيها قواعد القراء وأحكامهم حال اضطرادها أي حال, حال تكرارها ثم ذكر أنه, أنه دعا هذه القواعد لينظم عقودها في صمت هذه القصيدة فأجابته وانقادت لنظمه طيعة بتوفيق الله وتيسيره أجابت بعون الله فانتظمت واني وإني لأرجوه أي لأرجو الله عز وجل أن يكمل عليه نامته ويسر له نظم الكلمات القرآنية التي اختلفت فيها مذاهب القراء وهي ما تسمى بفرش الحروف وإني لأرجوه لنظم حروفهم وفرش الحروف عبارة أو عبارة عن قواعد جزئية تختصر السورة التي تذكر فيها إذا لم يكن هناك مواضع أخرى تدخل في حكمها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله وقوله سأمضي على شرطي أي سأستمر على ما التزمته من بيان القراءة وذكر الرموز والقيود وما يتعلق بذلك وأكتفي بالله في مفلوبي موفق موفقا ومعينا أي الله تعالى موفقا لي ومعينا لي وإذا قال الإنسان المجد في شيء حسبي الله لا يخيب الله أملا ولا يضيع رجاءه والله ولي التوفيق فهو حسبنا ونعم الوكيل انتهى باب لأليات الزوائد وبه انتهت أبواب الأصول ننتقل إلى باب فرش الحروف. أولا معنى كلمة الفرش معناها في اللغة النشر والبسط وفي استلاح العلماء هي الفروف أي الكلمات القرآنية المختلفة فيها الواردة في كل صورة من صور القرآن على حسب ترتيب الصور يعني كلمات قرآنية ورد فيها أكثر من القراءة وكل كلمة وردت في سورة أو في آية معينة وقد تتكرر الكلمة في سورة أخرى الفرش معناه النشر والبسط والحروف جمع حرف والحرف مقصود به القراءة يقال حرف نافع كذا أي قراءة نافع كذا حرف من كثير كذا أي قراءة من كثير كذا وثم الكلام على الكلمات القرآنية المختلفة فيها بين القراء فرشا لانتشار الكلمات هذه في سور القرآن انتشار الحروف أي سمى الناظم الكلام على الكلمات القرآنية المختلف فيها بين القرآن في سور فرشا لانتشار الحروف في مواضع من سور القرآن وقد يوجد في الفرش ما يكون قاعدة مطلدة يعني الأصل في الفرش أن تكون كلمة مختصة بسورتها مثل ويخارعون الله والذين منه وما يخدعون فلم تتكرر كلمات وما يخدعون في سورة أخرى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لم تتكرر كلمة يكذبون في موضع آخر هذا الأصل في الفرش أنه لا يتكرر وقد يتكرر مثل لفظ وهو أو فهو أو لهو نعم. ومثل الراء في لفظ التوراة في إيمانات أعجاعك وإذجاعك التوراة فلفظ التوراة تكرر في سور كثيرة من القرآن ولفظ وهو ولفظ وهي تكرر في سور كثيرة من القرآن فهذا يعني يكون قليل في بالنسبة للفرش والغالب في الفرش أنه لا يتكرر بعكس الأصول الأصول الأصل فيها أنها تتكرر وقد تأتي منها بعض الكلمات التي لا تتكرر مثل في باب الإيمانة كلمة مشكاه لم تتكرر أو كلمة محياي لم تتكرر أو محياهم لم تتكرر أو كلمات في باب يأتي الضبافة الزوائد فالأصل في الفرش أنه لا يتكرر والأصل في الأصول أنه يتكرر وهذا على الغالب لا ننتقل بعد ذلك إلى أبيات فرش حروف سورة البقرة قال الناظم رحمه الله تعالى وما يصدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكر والغير كالحرف أولا وخف فكوف يكذبون ويأووه بفتح وللباقيين ضمة وثقلة وقيل وغيضا ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملها وحيل باشمام وسيقة كما رثا وفي وفي التال راويه انبلى وها هو بعد الواو والفاء واللامها وها هي اسكن راضيا باردا الحال هذا البيت الأول من باب فرش حروف سوره البقرة قال الناظم وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغيرك الحرف أولا وما يخدعون أخبر أن مشار إليهم بالذال وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكساء يقرؤون وما يخدعون إلا أنفسهم بإسكان الخاء بين فتحة الياء والدال بين فتحة الياء والدال يعني الياء مفتوحة قبل الخاء الساكنة والدال مفتوحة بعد الخاء الساكنة. وليس هناك ألف بين الخاء والدال لأن الخاء ساكنة كيقرأون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فكذا يقرأ المشار لهم بالذال وهم ابن عامر وعاصم وحمزة وانكساب المسكوت عنهم يقرأون بضد فتح الياع ضمها وضد سكون الخاء تحريكها وضد حرف ألف إثبات ألف وضد فتح الدال كسرها هكذا وما يخادعون إلا أنفسهم كالحرف الأول قال والغير كالحرف أولى أي كالكلمة الأولى التي هي يخادعون الله الكلمة الأولى فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو المسكوت عنهم يقرؤون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم من المخادعة قال بعد ذلك وخفف كوف يكذبون ويأوه بفتح وللباقين ضم وثقلة أي خفف عاصم وحمزة والكساء المرموز لهم بكوف نعم خففوا الذال في ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال خفف كوفنك ذبول الخفف الذال ويؤو بفتح ياء وسكنوا الكاف يكذبون ولا معذاب أليم بما كانوا يكذبون من الكذب مأخوذ من الكذب وقرأ الباقون النافع وابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر بضم الياء وفتح الكاف وتفقيل الذال هكذا ولا عذاب أليم بما كانوا يكذبون من التكذيب. لا. وقيل وغيبا ثم جيء يشمها لذا كسرها ضم الرجال لتكمله. قرأ الكسائي المرمز له بالراء رجال، وهشام المرمز له باللام لتكمله بإشمام كسر القاف بإشمام كسر القاف الضم. أي بحيث أننا نأتي بثلث ضمه ونختم بثلثي كسره في القاف. هكذا وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم آمنوا مثلا وقيل يا أرض وقيل نعم حيثما جاء هذا اللفظ لفظ قيلة يقرأه بالإشمام بإشمام الكسر الضم أي البدء بثلث ضمة والختم بثلثي كسرة هكذا قيلة قيلة نعم لهشام والكسام وكذلك بإشمام كسرة الغيم الضم الاتيان بثلث ضمة وثلثي كسرة في لغ وغيض الماء في سورة هود خاصة ما في غيره في, سورة في القرآن غير في سورة هود وغيض الماء هكذا يقرأ هشام والكسائي وكذلك في لغ وجيء بالنبيين في سورة الزمر ووجيء يومئذن بجهنم في سورة الفجر يقرأون أو يقرآن هشام والكسائي يقرأ هشام والكسائي هكذا وجيء بالنبي وجيء يومئذ بجهنم البدء بثلث ضمة والختم بثلثي كسرة نعم ومعلوم أن هذا الاشمام لا يضبط إلا بالسماع المشفى ولكن السماع المشفى وحده لا يكفي قد يسمع الإنسان سماعا صحيحا ويسمع نطقا صحيحا ولكنه لا يضبط, لا يضبط نطقه إلا إذا قرأ على أحد وصحح له نطقه إن كان صحيح أقره على ذلك وإن كان خطأ صحح له الخطأ نعم لا. لابد فيه من التلقي نعم وحي... وحيل بإشمام وسيق كما رسا أي قرأ ابن عامر المرموز له بالكاف من كما والكساء المرموز له بالراء من رسا قرأ بإشمام الحاء في الأرض. وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون في سورة سبأ وبإشمام السين في لف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأ موضعين في سورة الزمر وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا بإشمام كسرة السين الضم نعم والباقول الذين ينقرون معنا يكون لهم الكسرة الخالصة فيما ذكر فيما ذكر من الكلمات قال وسيئه وسيئة كان راويه أم بلى أي ابن عامر والكساء ونافع باشمام السين في لفظ سيئ بهم في سورة يهود والعنكبوت هكذا سيئ بهم سيئة بهم وكذلك في لفظ سيئة في سورة الملك فلما راوه زلفة سيئه وجوه الذين كفروا سيئة وجوه الذين كفروا هكذا يقرا بالاشمام ابن عامر والكسائي ونافع والباقول يقراون بالكسره الخالصه في كل ما ذكر ولا خلاف في كسر قيل قيلا سلاما سلاما أو قيل يعني لفظ قيلا ليس فيه خلاف لانه ليس فعلا بل هو مصدر نعم قال وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي اسكن راضيا باردا حلى وها هو بعد الواو نظه هو المقترب بالواو نحو وهو أو الفاء نحو فهو أو اللام نحو لهو وهي كذلك المقترب بالواو نحو وهي أو الفاء نحو فهي أو اللام نحو لهيا سكن الهاء في هذه الكلمات راضيا الرأي الكسائي باردا البئر حال أبو عام أسكن الهاء في هذه الأفاض نحو وهو بكل شيء عليم وهي بهم فهو وليهم فهي كالحجارة إن الله لهو الغني الحميد وإن الدار الآخرة لهي الحيوان نعم أسكنوا الهاء في هذه الكلمة الكساء وقالون أبو عمر وهذا حكم مطلد يعني متكرر في حي حيثما جاء هكذا يقرأه أبو عمر وقالون الكساء والباقون يقرؤون بالضم نعم اما لفظ ومن الناس من يشتري لهو الحديث فمتفق على اسكان الهاء فيه لانه ليس بضمير بل هي كلمه قائمه بذاتها له نعم قال وثم هو رفقا بانا والضم غيرون هو كسر وعن كل يمل هو انجلى وفي فازل اللام خفف لحمزه وزد الفا من قبله فتكملا وآدم فرفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحوله ويقبل لولا أن دون حاجز وعدن جميعا دون ما ألف حلا وإذ بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا وفيها, وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم وكس الفاءه حين ظلل وذكر هنا أصلاً والشام أنفه وعن نافع معه في الأعراف والصلة وجمعاً وفرداً في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدلة وقالوه في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي اللياء شدد مبدلة وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وعزءاً وقفءاً في السواكن في, في الصلة وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحص واقفاً ثم مصلة ومن الغيب عما تعملونه لا لنا وغيبك في الثاني إلى صفوه لنا خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شائع دخلنا وثم هو نفقا بالا والضم غيرهم أي أسكنها في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المخبرين في سورة القصص أسكنها الكسائي وقالون ولم يسكنها معهم أبو عمرو يقرأ الكسائي وقالون يقرآن ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة بإسكان الهاء للكسائي وقالوا ولا يشترك معهم أبو عمرو ثم قال والضم غيرهم أي ضم الهاء في لفظ هو وكسر الهاء في لفظ هي قراءة أباق القراء فيقرؤون وهو وهي لهو لا لهي فهو فهي نعم وعن كل يملا هو نجلا أي اتفق القراء السبعة على قراءة أن يملا هو فليملل في سورة البقرة بضم الهاء أو لا يستطيع أن يملا هو فليملل بضم الهاء لكل القراء لا إلا موجب لإسكان الهاء لعدم مشابهات لعدم مشابهات الكلمات المذكورة وإنما ذكره لأنها أه مذكورة بعد اللام ولو أن اللام مفصولة عنها لا قال وفي فازل اللام خفف حمزته وزد الفا من قبله فتكمل او فتكمل اي خفف حمز اللام في فازلههم الشيطان وزد الفا قبلها فيقرا حمزه فازالههم الشيطان فيكون فتنقرا حمزه فازالههم الشيطان بمعنى نحاهما فتقول غيره فأزل لهما بمعنى أوقاهما في الزلة والمعنى أو النتيجة النهائية لقراءتين واحدة أزالهما بمعنى لحهما أي أبعدهما عن الجنة فأزل بمعنى أوقاهما في الخطيئة التي كانت ثمنا في خروجهما من الجنة فالنتيجة النهائية من كلتا القراءتين واحدة وهي خروجهما من الجنة. وآدم فرفع ناصبا كلماته بكلماته بكسر وآدم فرفع ناصبا كلماته بكسر وللمتقية عكس تحول أقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات لغير ابن كثير برفع الأرض آدم على أنه فاعل ونصب كلمات بالكسر على أنه مفعول به ونصب بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم وقرأ للمكي بعث ذلك أي بنصف آدم على أنه مخول به ورفع كلمات على أنها فاعل هكذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات هكذا يقرأ ابن كثير كما تقول جاءت محمدا رسالة يعني توجيهها كما نقول جاءت محمدا رسالة فرسالة هي الفاعل للمجيد ومحمدا هو مخول به نعم فيقرأ ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات فيقرأ الباقون فتلقى آدم من ربه كلمات ويقبل لولا أنثوا دون حاجز أخبر أن المشار إليهما بالدال والحاء في قوله دون حاجز وهما ابن كثير وأبو عم قرأ ولا تقبل منها شفاعة بتاء التأنيف لأن كلمة شفاعة مؤنف ولا تقبل منها شفاعة وفصل بينها وبين الفعل بجر والمجرور فيجوز تذكير الفعل ويجوز تأنيثه ولا تقبل منها شفاعة لابن كثير وأبي عم الباقون يقرؤون ولا يقبل منها شفاعة وقيد هذه الكلمة بقوله الأولى احترازا من قوله تعالى ولا يقبل منها عدل لأن الفعل الفعل هناك مسند إلى مذكر فوجب تذكير الفعل ولا يقبل منها عدل في ما آخر ربع ما نصح لا فرب هذا الموضوع الأخير ولا يقبل من عدن متفق على قراءته بالتلخيص أما التأنيث في الموضوع الأول فقط ولا تقبلونا شفاعة ابن كثير وأبي عمر قوله وعبدو جميعا دون ألف حلا أي قرأ أبو عمر بدون ألف بعد الوافي نظ وعدن هنا. هنا في سورة البقرة وإذ وعدنا موسى وفي سورة الأعراف ووعدنا موسى وفي سورة طاه وعدناكم جانب الطول الأيمن فيقرأ أبو عمر وعدنا بدون ألف في هذه الكلمات الثلاث وغير أبي عمر يقرؤون بإثبات الألف وعدنا وإذ كانوا بانئكم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا وينشاركم وكم جليل على الدوري, على الدوري مخترس الجنة الضمير في له وإسكان بارئكم ويمركم له يعود على أبي عمرو المتقدم ذكره في قوله حلا. في البيت السابق والمعنى أن أبي عمرو أسكن الهمزة من لفظ بارئكم في موضعين هنا في سورة البقرة والراء من لفظ يأمرهم ويأمركم وتأمرهم وينصركم وينشاركم حيثما جاءت هذه الألفاظ تخفيفا نعم قوله وكم جليل عن الدوري مختلسا جلأ ام اي كم من مشايخ القراء الاجل روى عن الدوري اختلاس الحركة في الكلمات السادقة فكل الدوري وجهاد الاسكان هكذا بارئكم يأمركم يأمرهم الى اخره وبيه قرأ له الامام الداني على شيخي الفارسي وعلى شيخي ام الفتح فارس من قراءته بذلك على الباقي بن الحسن ولو اختلاس بارئكم يأمركم ينصركم وبه قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس عن قراءته على السامري وعلى أبي الحسن بن غالبون والاختلاس يقول بالنطق بثلثين حركة كما مثلت به نعم أما السوسي فله وجه واحد وهو الإسكان فقط بارئكم يأمركم ينصركم هذا والله تعالى أعلم وانباقول لهم إتمام الحركة في بارئكم إذا كانت مكسورة أو مرفوع يأمرهم يأمركم تأمرهم بضمة كاملة أو بكسر العمزة كسرة كاملة بارئكم والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لأتي ذكرات الكثير على القصر فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لأتي برواية السوسي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه توصف لقالون فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه المد الورش فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه التقليل مع التوسط فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه اماله حمزة فتلقى به كلمات فتاب علي. صلاة الكساء. فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نواد السوسي إنه هو التواب الرحيم.